كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا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 وَتََشَّم سَإِذاَا طَلَعَ التَّزَارعَ كَه فِيهِمْ ذةَ اليَمين وَإِذاَا غَرَبَ التَّقْرِضُهُمْ ذا تَ الشّمال وَإذاَا غرَبَ التَّقْرِضُهُم ذتَ الشّمَالِ وَهُمْ فيِي فَجوَةنْ ذَلِكَ مِنْ آياتِل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 وَنُقَلِّبُهُم ذاتَ المين وَذ تَ الشّمَالِ وَكَلْبُهُ بَاسِطُم ذِرَعَيهِ بِالوصيد لَ الطَلَعَتَ عَلَيهِم لََّيتَ مِنْهُم فِ رَارَو وَلَم لِئتَ مِنهُم رُحبَا وَكَذَلِكَ بعثناهم ليتساءلوا بينهم قَا قائِلُم مِنهُم كَملَ بِسْتُمْ قالَا لَ بِثنَا يَوومًَا أَوْ بعضَعضَ يَوم قَاوا رَبّكُمْ أَلَمُ بِمَالَ بِسْتُم فَبعثُوا أَحَدَكُمْ بِوركِكُمْهه إلى المدينينَةِ فَي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 قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً غَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرِ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَاسْمَعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا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 أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها, يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضا من سندس وإستبرقا وَيَْلبسُونَ فِيابًا خُدْرَم مِنْ سُندُسِ وَِْتَبَقٍِ مُتَّكِئينَ فِيهَا على الأرائِك نِعْمَ الثَّوابُ وَحَسُنَة مُْتَفَقاء وَضْرِب اللَهَُّ ثَل الرَّج لَْنِ جَعلنا لِحَدِهِ مَا جَّتَْنِ مِن أَعنَابِ وَحَفَفْنهُما بِنَقْلِ وَجَعَنا بَنَهُ مَا زَرر كِلتَجتَين آتَتْ أُكُهاَا وَلَم تَظلِم مِنْه شَيْئاء وَفَجررنَا قِلَ لَهُ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 ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت اللَّهُ شاء الله لا قوة إلا بالله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 وَيُرسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحُ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وأحيط بِثَمَرِهِ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها.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 ضِ الكِتابُ فَترَرَ المُجرمِينَ مُشفِقِينَ مَِّ فِيهِ وَيقولُونَ يَا وَلَنَا وَيقولُ يَا وَلَنَ م لِ هذا الكتابِ ل يُغاادِر صَغَةَ وَلَ كبيرَة إَّا أَحْصَهَا مَا عَعملِلُ حاضِر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 وَمَنْ أأَظْلَمُ مَِّا ذُكِ رَبِ آيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَن هَا وَنَسَمَا قَدمَتْ يَدَا إِا جَعلنَا عَ قُنُ بِهِمْ أَكِةً أَ يَفقَهُهُ وَفِي آذَانِهِم وَقْرَا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 فَلََّا بَلَغَ مجم بَيْنِهِ مَا نَنساح تَهُماَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحر صَرَبَ فَلََّ جَوزَا قَالَ لِفَتَهُ آتِنَ غدَ أَنا لََد لَقينَ مِنْ سَفرنَهَا ذَا نَصبَ.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 قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَد بَلَغْتَ مِنِّي من عُذْرَا فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا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 ام السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه اصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طويانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما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 تَّ إذا بَلَ وَبَنَ السدَّين وَجدَ مِنْ دُونِهِ مَا قَوْمَ ل يَكادُونَ يَفقَهُونَ قَوْول قَا يَذاَ الْ القَررنين إن يَأجَ وَمَ يوجَ مُفسِدونَ فِي الأْرضِ فَهَا النجعَُ لك خَرجَناَا ل أَ تَجعَلَ بَنَناَا وَبَنَهُ سَدد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 تنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فِيهَا لا يبغون عنها حولا